أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الكتاب للمحسنين الرحمن الرحيم ألف لام مين الحكيم هدى ورحمة الله آيات ألف تلك هدى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 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين وإذا ولا آياتنا مستكبرا يسمعها تتلى عليه لم في كأن كأن أذنيه ちは私た فبشره بعذاب أليم إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق و ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م خ ل س ي للعلوم ا و ل ا و س ل ا م ي د ب ك م وبث ف ي ه الحسنى من كل دابة و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آ ت ي ن ا لقمانا ل ح ك م ة أ ن اشكر لله أ ن اشكر لله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 يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حملته أ م ه وهنا على وهن وفصاله في عامين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 واتبع سبيل من أ ن ا ب الي ثم إ ل ي مرجعكم فأنبئكم, فانبئكم بما كنتم تعملون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 واغضض من صوتك إ ن أ ن ك ر ا ل أ ص و ا ت لصوت الحمير أ ل م تروا أ ن الله سخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و أ س ب غ عليكم, عليكم نعمه ظاهره و ب ا ط ن ة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير و إ ذ ا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا ك ا ن الشيطان يدعوهم إ ل ى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى و إ ل ى الله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر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 الم تر أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إ ل ى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه الباطل و أ ن الله هو العلي الكبير الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من آ ي ا ت ه ان في ذلك لايات لكل صبار شكور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 و たちは今日の夜を楽しむことに夢をかなえる ر とに夢を م なえることに夢を د なえることに夢をかなえることに夢を